إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، يمتيعكم متاعا حسنا إلى أجل مسموم ويحكى الذي فضل فضله.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 كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وَكَانَ عرشه على الماء اللي يبل وكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم بَعْدِ من بعد الموت ليقولن لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخبرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعلها منه إنه لا يؤس كفور وَلَئِن أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ إِنَّ الذَّهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَقُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 هم في الآخرة هم الأخسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما, وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا باديا رأي وما نرا لكم وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أغأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا من أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا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 ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تذري أعينكم لي يأتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الله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 وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تقاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون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 حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل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 وقيل يا أرض بلعي ما أك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعده للقوم الظالمين ونادى نوح الربه فقال رب إنبني من أهلي وإن وعدك الحق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 وَيَاقُومِ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَا أَعْلَيْكُم مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَّوَلُوا مُجْرِمِينَ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 وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَدْفَعُوا فِيهَا بِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا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 فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إلَيْهِنَّ كِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِفَّةٌ قَالُوا لَا تَقْفِ إِنَّا أُمْسِلْنَا إلَى قَوْمِ الْقَوْطِ وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا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 يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوط سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال وقال هذا يوم عصيب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 فَاسْتَلِبْ أَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا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 إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرٌ مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِي نَا ضَعِيفاً وَلَوْلَا رَحْقُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ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 وَأَبْتَغِ بُ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيب وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الود المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك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 فَلَا تَكُفُّهُمْ يَتِيمٌ مِّمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَوَفُّوهُم نَّصِيبَهُم غَيْرَ مَنقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتُلِفَ فِيهِ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 فاستقِم كما أمرت ومن تاب معك ولا تفقو إنه بما تعملون بصير ولا تركنو إلى الذين ظلموا فتمسّكوا من النار فتمسّكوا من وما لكم من دون الله من أولياء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 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ من أُنجينا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُوتُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ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 ما تعملون